من أبواب كتاب التوحيد مع حاشيته لابن قاسم رحمه الله تعالى وبوب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بقوله باب الدعاء إلى شهادة ان لا اله إلا الله وفي بعض النسخ باب الدعوة إلى شهادة ان لا اله الا الله والدعاء بمعنى الدعوة فيه في هذا المقام وبين شارح رحمه الله تعالى علاقة هذا الباب بالابواب السابقة أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر اولا ما يتعلق به بالتوحيد ثم ذكر ما يتعلق به بفضله وثالثا بتحقيقه ورابعا ما يجب الخوف منه من ضده نبه به بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على على نفسه. ويعمل ومن العمل الدعوة إلى التوحيد عنئذ يكمل قوته العلمية وقوته العملية ثم يسعى في تكميل غيره قال رحمه الله تعالى فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل وهذا محل وفاق فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله تعالى كالعمل وكالعلم يعني قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفايه حسب المعلوم وكذلك العمل يتبع العلم فما كان العلم به فرض عين صار العمل به فرض عين وكذلك ما يتعلق به فرض الكفايه والمستحب كذلك به المستحب وكذلك الدعوه الى الله عز وجل قد تكون فرض عين وقد تكون فرض كفاية لأن في الجملة هي من, من جنس العمل الدعوة الله عز وجل هي عمل العمل به بالعلم لأن الله تعالى أمره أن يدعو أدعو إلى سبيل ربك قل هذه سبيلي إذن صارت من المأمور به حينئذ كيف يمتثل لن يمتثل إلا بي بالدعوة إلى الله عز وجل حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق اتباعهم وبين المصنف رحمه الله تعالى الشارح أن الدعوة عبادة وأنها لا تكون إلا بتحقيق شرطين اثنين الأول الإخلاص لله عز وجل وهذا شرط في صحة جميع العبادات فلن تقع عباده على وجهه الصحيح إلا إذا قارنها الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك شرط فيه في صحة العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قاعدة عظيمة يتعلق بها جمهرة من مسائل الدين وهو أن العمل لن يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان على وفق ما شرعه الله تعالى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه ومعنى ذلك أنه باطل أنه لا, لا يؤجر عليه فلا عليه فلا تثبت له صحة فلا يقال بأنه صحيح فمن صلى لا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته باطلا مردود عليه وكذلك من صام لا علم ما صام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عمل مردود إذا من أحدث في من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد أي مردود عليه الدعوة إلى الله عز وجل كذلك لابد فيها من الإخلاص بد فيها من المتابعة وبيّن رحمه الله تعالى أنه إذا انتفى الشرط الأول حينئذ ثم الشرك لأنه نقيضه وضده وإذا انتفى الشرط الثاني فهو البدعة هذا هذان الشرطان مضطردان في كل عبادة فلا ينبغي لعبد لسي من طالب العلم أنه يحقق الشرطين بسائل العبادات وإذا جاءت, العبادة أو إذا جاءت عبادة الدعوة إلى الله عز وجل فإذا به يتساهل في أمور كثيرة بل لابد من معرفة ما يتعلق به بالوحيين ومرادنا هنا في المتابعة من أجل إضاحة مسألة المراد بالمتابعة أن تكون الدعوة التي تنقل للناس الناس هي آية أو حديث يعني الشرع الوحيين الوحيين، وأما الوسيلة التي بواسطتها تنقل هذه ان كانت الاصل فيها الإباحة وعلى أصلها قد تكون مباحة وقد تنتقل لوصف وصف الاستحباب قد تنتقل لوصف وصف الإيجاب لأن البعض إذا قلت بأن الدعوة توقفية الدعوة توقيفية بمعنى المادة توقيفية فإذا به ينازعك في مثل هذه الأمور الحديثة حينئذ يقول لا لا يجوز لك أن تستعمل إلا المكبرات ولا أن تستعمل الجهاز إلى آخره وهذا سوء فهم و... بل هو حماقة لأن لم يقول أحد من من أهل العلم المعاصرين أن هذه الأمور العصرية لا تستعمل في الدعوة إلى الله وجل بل تستعمل لكن ما الذي ينشر فيها؟ إذا جئت بشريط أو سيدي وضعت به قرآن ها ما حكمه؟ جائز وضعت به غناء محرمة ما حكمه؟ صار حراما إذن باعتبار ماذا حرمت وأجلست؟ باعتبار المادة أما السيدي هو في نفسه في الأصل اللباحة فنيذن الوسائل هذه لا يعنيها أهل العلم بكلامهم فيما يتعلق به بالدعوه إلى الله عز وجل وأنها توقيفيه وأما استعمال الوسائل المحرمة فهي محرمه بل تكون بدعه كالكذب مثلا من اجل الدعوه من اجل المصلحه أن هذا باطل لا يصح التمثيل من أجل الدعوه ومن أجل اصاله الحق الناس هذا باطل الاناشيد التي تسمى بالاسلاميه هذه من استخدامها في في الدعوه الى الله عز وجل بدعه لا, لا يصح لو قيل بانها في الاصل انها جائزه مباحه ليس كل ما كان جائزا يكون ماذا مشروعا فيه دعوه اليه لانه ليس وحيا إنسان إذا أراد أن ينشد الإنشاد المباح له ذلك في خاصة نفسه أما أن يدعو يريد أن يؤثر في الناس بشيء غير الكتاب والسنة هذا باطل يؤثر في الناس ويدعو من أجل أن يرقق القلوب ومن أجل أن يربط القلوب بالله عز وجل بغير الوحيين هذه تعتبر من من البدح وإنما ينظر في الوحيين على ما ذكرناه إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من من المتابعة ووجه المتابعة لئلا يرد إشكال عند بعض الناس أن المراد به ما يتعلق به بالمادة وأما الوسيلة فينظر فيها بحسبها قد تكون مباحة في الأصل وقد تكون محرمة وإذا كانت شركا أو بدعة منئذ الأمر يكون واضحا ذكر المصنف رحمة تعالى قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فاشترط فيه العلم فاشترط فيه العلمة بمعنى أنه يكون داعية إلى الله عز وجل على علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فمن كان على سبيله وعلى طريقته فليدعو كما كما دعا. ثم هذه الدعوة كانت قائمة على ماذا؟ على البصيرة وهي العلم. فالذي لا يدعو لم يكن متاسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على أدعو إلى الله. على بصيرة أنا ومن اتبعا حينئذ من لم يدعو لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم من دعا ولم يكن على بصيرة لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم من دعا وكان على بصيرة لكنه لم يدعو إلى الله انما دعا إلى نفسه دعا إلى حزبه ونحو ذلك لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الآيات أخذ منها المصنف كغيره رحمه الله تعالى بعض الشروط المتعلقة الدعوة إلى الله عز وجل والأصل فيها أنها عبادة والعبادات توقيفية فينظر فيها به حسب مجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله عرفنا هذا حديث يعتبر أصلا في مقام الدعوه الى الله عز وجل أو ما يسمى الآن بفقه الأولويات فلا يقدم على توحيد الله عز وجل شيء البت وإنما يبدأ الدعية إلى الله عز وجل ويبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم موصيا معاذا رضي الله تعالى سواء كان المجتمع الذي هو فيه مجتمعا كافرا أو مسلما هذا أو ذاك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن قبض عليه الصلاه والسلام وهو داعية إلى إلى التوحيد وما قد يفهمه بعض الناس من قول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة عشر سنين إلى التوحيد ثم مضى أو هاجر إلى المدينة ثم نزلت عليه الشراع لا يفهم من ذلك أنه توقف عن الدعوة إلى إلى التوحيد بل هو في مرض موته صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى من أجل ماذا؟ من أجل اتخاذ قبور انبيائهم مساجد أليس هذا؟ من صميم التوحيد لا شك أنه من صميم إذا افتتح دعوته ابتداء بالدعوة إلى التوحيد ومات عليه الصلاه والسلام وهو يدعو الى إلى التوحيد إذن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ان لا إله إلا الله كما أن الجهاد في أول الأمر مشروعا الجهاد لم يكن في المدينة فحسب وإنما منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجاهد عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض وجهاده في مكة كان لا بالسيف وإنما كان بيب اللسان وجاهدهم به جهادا كبيرا به ضمير عود إلى القرآن والآية نزلت في مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا بيب القنف الدعوه الى الله عز وجل نوع من أنواع الجهاد بل هي آكد, اكد من الجهاد بيب السيف وإن كان كل منهما يكون ماذا يكون مطلوبا بحسبه يعني بحسب ما ما يكون فليكن أول ما تدعوم إليه شهادة ان لا إله إلا الله إذن الدعوه الدعوة التوحيد أفادنا هذا الحديث أنها أول ما ما تكون ولا يقدم عليها شيء البت وكذلك ما يتعلق به ما ذكره بعض أهل العلم أن من أتى بشيء من خصائص الإسلام كالصلاة ونحوها أنه يحكم له به بالإسلام ولو لم ينطق لا إله إلا الله هذا اجتهاد في مقابلة النص صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أول ما يدعى إليه وعلق الحكم بماذا بقول لا إله إلا الله وجاء في حديث آخر حتى يقول لا إله إلا الله ما قال حتى يصلوا أو يزكوا أو نحو ذلك قال حتى يقول حتى يشهد وكذلك الصحابة كانوا على على ذلك فمن قال من اهل العلم بأنه إذا صلى أو أنه إذا أذن باعتبار الأذان لا باعتبار الشهادة باعتبار الأذان باعتبار الصلاة حينئذ نكون مسلما دخل فيه من الإسلام جواب أن هذا اجتهاد في في مقابلة النص النصوص كلها في الكتاب والسنة تدل على أن المسل على أن على أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالنطق به وما ومع ذلك فهو, فهو اجتهاد وفي رواية إلى أن يوحدوا الله وعرفنا أن هذه الرواية مهمة جدا وفي روايات إلى أن يعبدوا الله أو فليكن أول ما تدعوه اليه عبادة الله هذه الروايات جمعها بعضها إلى بعض يبين لك معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله مما قد, مما قد وقع فيه النزاع عند البدع المخالفين لي لمنهج السلف ففسروا لا إله إلا الله بتفاسير عقلية مردها الى إلى العقل والهوى ولم يرجعوا في ذلك إلى بيان الباري جل وعلا في كتابه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حينئذ لا إله لا معبدة ما الذي دل على ذلك على أن الاله. يفسر به بالمعبود قلنا لسان العرب هذا محل وفاق الإله مأخذ من آلها يا له إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبده وهذا محل وفاق ذكروا صاحب اللسان وكذلك القاموس وغيرهما ثم في المعنى الشرعي جاء لفظ لا إله إلا الله وجاء مبينا في مواضع عديد أليس قوله جل وعلا وما ارسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه فاعبدون ليس مشيرا إلى أن لا إله إلا الله تفيد العبادة أليست هذه الآية مفسرة بقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إذا بعثنا في كل أمة رسولا في الآية السابقة دلت على ماذا؟ على أنه بعث بلا إله إلا الله وفي هذه الآية مفسرة لتلك وهي أن الله وارتنبوا الطاغوت إذا أعبد الله إلا الله اجتنبوا الطاغوت لا إله دل ذلك كما هو معلوم على أن الاله يفسر به بالعباده هناك ذلك فقوله شهادة ان لا إله إلا الله في رواية إلى أي يوحد الله نستفيد من هذه الرواية الثانية وحد الله إلى أن لا إله إلا الله هي التوحيد والتوحيد هو لا إله إلا الله في الرواية الثالثة فليكن أول ما تدعوه اليه عبادة الله إذن عبادة الله يعني وحده دون ما سواه هذا المراد إذا التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه لا إله إلا الله معناها عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه إذا هذه الدوايات كله يفسر بعضه بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا ولذلك قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا هذا من أصرح ما ما يكون فيه تفسير لا إله إلا ألا تعبدوا إلا الله هذا تفسير لي لا إله إلا إذن الإله جاء مفسرا في لسان العرب ولسنا بحاجة إليه ثانيا لكن باب الرد على اهل البدع لأنهم يعتمدون على اللغة دون الاعتماد على كتاب والسنة كما مر معنا مرارا حينئذ نرد عليه بلسان العرب أن ألها بالفتح ليس أليها ألها بالفتح يأله جاء بمعنى عبد يعبد لله در الغنيات المده يسبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبد هذا المصدر وإذا جاء المصدر دل على على الفعل وإن لم تكن عارف قد نطقت بفعله يفعله كما ذكر ابن جريد طبري وكذلك ابن كثير في, في تفسيره حينئذ نفسر الإله بمعنى, بمعنى المعبود قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا مرة واحدة صحيح نملا كم مرة بعث معاذا مرة واحدة فكيف يقال بانه مر قال لا اله الا الله ومر قال عباده الله مر قال لا يوحد الله اذا لا بد من واحده صحيحه والاخرى لا لا يعول عليه قل لا الذي روى صحابه رضي الله تعالى عنهم ان قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شهاده ان لا اله الا الله ماذا فهم الصحابه لما رووا هذا الحديث يوحد الله عباده الله ففهم الصحابه حينئذ نكون مقدما على فهم غيرهم ولذلك هذا محل اتفاق عندهم يعني اجماع فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن اول ما تدعوه ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله اذا نصب على هذا اللفظ فهم الصحابه ان لا اله الا الله هي التوحيد وهي عباده الله وحده دون ما سواه اذا او العكس اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحد الله فهم الصحابه ان التوحيد هو شهاده ان لا اله الا الله وعلى هذا قس. إذن الروايات يفسر بعضها بعضاً لا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حافظ الحازر في الفتح لا يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذه الجمل كلها وإنما قال واحدة منها قد يقال بأنه قد قال شهادة لا إله إلا الله إنه الموافق لي نصوص الوحيين والغالب والأكثر وإلحاق الفرد القليل بالأكثر أوله قد يقال بأنه قال هذا الله شهادة لا إله إلا الله ورواية يوحد الله عبادة الله هذه من فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وفهوم الصحابه تعتبر حجه فيه في هذا المقام ثم قال وفي روايه إلى أي وحد الله فانهم اطاعوك لذلك فانهم اطاعوك لذلك ما هو ذلك التوحيد يعني استجابوا للتوحيد إذا اذا لم يستجيبوا قف معه تقف مع التوحيد يعني الدعوه إلى الى التوحيد وبذلك ان السفيه أنه لا يعدل عن قول لا إله إلا الله بأي شيء كائن كان من الإسلام ولو كان الصلاة لأنه ليس ثم أعظم مأمور به بعد بعد التوحيد أعظم من الصلاة ولذلك ثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فدل على أنه إن لم يقل لا إله إلا الله لا يدعى إلا إلى الصلاة هذا فيه رد على من جعل الصلاة موجبه للدخول في الإسلام لأنه لو كانت موجبة للدخول في الإسلام بمعنى يصح إسلام ولو صلى لقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله أو إلى الصلاة إن فعلوا أحد الأمرين دخلوا فيه بالإسلام لكن قال فإن هذه شرطية لها مفهوم فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم إذا لم يطيعوك إذا لا لا تعلمهم ولا لا تخبروا هذا رد واضح بي لقول من يقول بأنه لو صلى حينئذ يعتبر قد أتى بشيء من خصائص الإسلام ويحكم عليه او له به بالإسلام هذا اجتهاد باطل هذا اجتهاد باطل بمعنى أنه مصادم لي للنص الصريح الواضح البين ولو قال به جمع من, من أهل العلم الكبار لكن كما ذكرنا مرارا أن الحج فيه في الكتاب والسنة الحج فيه الكتاب السيدة صحة النقل عن الباري جل وعلا وقد تواتر هنا وعن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحي حينئذ كل اجتهاد الالتفت اليه اذا كان مخالفا لذلك قال فان ان فانهم اطاعوك لذلك فانهم لذلك اي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله انظر زاد الشارح وكفروا بما يعبد من دون الله من اين ات بها ها من كيسي ها من اين ات بها وكفر بما يعبد من دون الله لا اله الا الله هذه متضمنه للكفر بالطاغوت وإلا لا يصح له إسلام فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد سمسك اذا فا هذا الفا بجوابي بجواب الشرط والشرط نرتب على شيئين هل يصح ايقاع جواب الشرط على شرط مركب من اثنين من شيئين من جزئين بوقوع أو ايجاد أحدهما دون الاخر هل يصح الجواب لا لا في لسان العرب ولا في الشرع بمعنى أنه لو أتى بالكفر بالطاغوت إذا تصورنا أنه كفر بالطاغوت ولكن لم يؤمن بالله أو بالعكس لم يؤمن بالله آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت هل يتصور ذلك؟ الجواب لا لكن لو تنزلنا وأتى بأحد الركنين حينئذ هل السمسك بالعروه الوثقة؟ الجواب لا لا يصح الكفر بالطاغوت إلا بالإيمان بالله ولا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر لا بد من الجمع بينهما لكن لو تصور أو زعم الزعم لسيما إذا كان المجادل جهميا أو مرجئا عندهم فكاة مثل هذه المساعدة ممكن يجادل حين يقول لا الشرع رتب الشرط على ماذا؟ على شيئين, على شيئين؟ فلا يصح حينيذ الاتيان بواحد منهما ويترتب جواب الشرط ولذلك فاهم المصنفون من قوله لا إله إلا الله يوحد الله أن التوحيد لا يصح الا بالكفر بما يعبد من من دون الله كما في حديث المالك الاشجعي عن أبيه وكفروا بما يعبد من من دون الله قال فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله قال الشارح رحمه الله تعالى ثن بالاعمال بعد التوحيد ثن بالاعمال بعد التوحيد بل بالصلاه وما بعدها هذا مراده لانها لا تصح بدونه لانها اي الاعمال ضمير لا تصح بدونه يعني ضمير عدي لها الى التوحيد صحيح لانها لا تصح بدونه لأن الاعمال لا تصح بدون التوحيد لأن التوحيد شرط في صحة العبادات كلها لا تصح العبادات الا, إلا بالتوحيد ولذلك قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال اهل العلم قوله ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك صح ولا واعبدوا الله ولا تشركوا لا ناهيه لما قرن بينهما دلاله الاقتران عند اهل الاصول ضعيفه عند جمهورهم ونحن نقول الصافي التفصيل بل قد تكون معموله في بعض المواضع وهذا الموضع شاهد على ذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جمع بينهما لأن الأول لا يصح دون مجانبة الثاني بمعنى أن الشرك إذا دخل العبادة كالحدث إذا دخل الطهارة كما قال الاسلام رحمه الله تعالى فإذا عبد الله تعالى وأشرك نقول هذه العبادة لا تصح لماذا لا تصح لأن شرط صحتها ارتناب الشرك وارتنب الطاوت كما أن من شرط صحة الصلاة ألا تكون بحدث بل تكون بطهارة فإذا أحدث بصلاته بطلت صلاته وإذا أشرك في عباداته لها عز وجل فقد بطلت عباداته إذن واضح بين أن الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد فإن وقع في الشرك فقد بطلت عباداته لأنها هذه الأعمال لا تصح بدون أي التوحيد فهو أي التوحيد شرط لصحة جميع الأعمال وعرفنا وجهه فيما في مسألة لأن الشرك داخل في قوله فمن يكفر بالطاغوت وداخل في قوله لا إله صحيح وداخل في قوله ولا تشركوا به شيئا فدخل الشرك وما عداه من رؤوس الطواغيت قال وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين بل أعظم أوجب الواجبات بعد, بعد الشهادتين الصلاة ولذلك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن من ترك الصلاة فهو كافر مرتد عن عن الإسلام والإجماع ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعد ذلك اجتهاد من من الأئمة ونحن لسنا مكلفين باتباع الأئمة الأربعة ولا غيرهم فإذا ثبت بدليل الكتاب والسنة أن ذلك الصلاة اعتبروا كافرا وأن الصحابة قد كفروا من ترك الصلاة ولم يعلم لهم مخالف وقد صح النقل عن عشره وزياده عن الصحابة أنهم قالوا من لم يصلي فهو كافر هكذا نص علي وكذلك أبي ومعاذ وغيرهم حينئذ نقول الحجة فيما ثبت به النقل ومع عدا ذلك لسنا مكلفين بالبحث فيه البته ولا والجواب عنه يعني الشبه التي يريدها من يريدها نقول لسنا مكلفين بذلك نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل أبينا لنا الطريق في معرفة العبادات كلها ثم بين لنا قاعد إذا حصل نزاع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورددنا الكلام أو البحث في إلى الله تعالى كتابي وإلى رسول صلى الله عليه وسلم في سنته وإلى فهم السلف الصالح من الصحابة سيما حينئذ وجدنا أنهم قد كفروا تارك الصلاة بل لو ترك فرضاً واحداً عامدا متعمداً دون عذر شرعي كجمع نحو ذلك يعتبر كافر مرتدا عن الإسلام هذا إجماع وإذا صح وثبت حينئذ لا عبرة بقول المخالف وإن نسب الى جمهور أهل العلم للقاعدة التي ذكرناها ولا ينبغي لطالب العلم وطالب الحق أن الناس أكثر من هيبته لأن يخالف الكتاب والسنة ومخالفة الكتاب السنة أعظم ومخالفة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أعظم والذي ينبغي اعتماده هو هذا ولذلك الإجماع المتحقق في كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا ليس هو مختصا بحديثه أو بأثر عبد الله بن الشقيق كما قد يظن بعضهم أنه إذا ضعف الأثر قيل الضعيف وطعن فيه الترمذي وغيره وأنه من جهة الدلالة كذلك لا يدل نقول ماذا قد صح عن علي من لم يصلي فهو كافر أوله كفر دون كفر هؤلاء عندهم هاجس بكفر دون كفر كل القرآن أوله كفر دون كفر بل بعضهم يقول لا حظ في الإسلام هذا صح عن عمر رضي الله وسلموا بذلك لحظة في الإسلام لمن لا في الاسلام لمن ترك الصلاه قال لحظة كامل انظر التحريف والتبديل لكلام الله عز وجل وكلام الصحابه رضي الله تعالى كل ذلك من أجل ان لا, لا يكفر تارك الصلاه عندهم هاجس في مساله التكفير لا يكفر احد البته لا ترك صلاه ولا زكاه ولا صوم الى اخره ولو فعل ما فعل من من النواقض كما ذكرنا لكم ان الصواب أن الاجماع ثابت ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة يحكم تالكها الف مؤلفا خاصة وذكر كلام العلم وذكر الأدلة نحوها ورجح رحمه الله تعالى أن ذلك الصلاة يعتبر كافره مرتده عن الإسلام وذكر اول دليل قال الإجماع إجماع الصحابة رضي الله تعالى ثم ذكر خلافا وهذا من الغرائب يعني ابن القيم بشر ليس بالمعصوم كيف يصح إجماع ثم تحكي خلافا؟ إما أن الخلاف عنده أقوى من الإجماع أو الإجماع أقوى من, من الخلاف هذا أو ذاك فإذا صح إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه فلا عبرة بالخلاف ولو ذكر الخلاف يذكر من باب ذكر الشيء الواقع فالوجود فحسب وأما أن يذكر لأخذ الحكم الشرعي منه الجواب ليس هذا بطريق السلف إذا ذكر الإجماع أنه اول دليل وهذا هو هو الشاهد فإجماع الصحابة ثابت وليس هو مختصا بقول عبد الله بن الشقيق لأن هذا فيه ما اخذ من جهة السند ومن جهه ما دل عليه من اللفظ، لكن ما صح عن علي رضي الله تعالى عنه ومسلم بذلك من لم يصلي فهو كافر. كافر معناه ماذا؟ ليس بمسلم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة صح عن عمر رضي الله تعالى. لا حظ في الإسلام يعني لا نصيب له في الإسلام إذا لم يكن له نصيب حينئذ ما حكمه منزل بين منزلتين قل لا لا حظ له في الإسلام يعني كافر تدعى عن الإسلام. هذا تارك للصلاة وإذا ترك فرضا واحدا حينئذ نعتبر ماذا؟ نعتبره متدين عن عن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك حينئذ ما وجه الاستدلال بكونه قد ترك فرضا واحدا فمن تركها إذن يصدق جواب الشرط على فعل الشرط بإيقاع فرض من أفراده لو قال قائل بلسان العرب لأن هذا الآن جملة نزينها بقاعد العرب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي حينئذ نزن ذلك بي بلسان لو قال قائل لزوجته اذا خرجت من البيت فانت طالق رتب الطلاق على على الخروج صحيح طيب متى يصدق الطلاق بكم خروج من البيت بمره او مرتين او ثلاث او تخرج تاره, وتترك تارة. ها تترك تاره لو خرجت مره واحده تطلق ما الدليل هذا مقتضى لسان عرب إذا رتب جواب الشرط على فعل يتعلق بالمكلف متى ما وقع مرة واحدة حصل فإذا قال إذا خرجت فأنت طالق وخرجت مرة واحدة وقع الطلاق لو قال نحتاج لأن انها لو كررت هذا يحتاج إلى قرينه أخرى فمن تركها ترك الصلاة فقد كفر ها كم مرة؟ مرة واحدة إذن كما قال ابن حزم وهو موجود كذلك في الأثار التي أورد ابن القيم رحمه تعالى بالصلاه الصلاة حكم تاريكيها ان من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد برئت منه ذمة الله تعالى والحديث حسنه بعض العلم اذن فمن ترك فقد كفر يعني فرضا واحدا اذن فيه أن الصلاة اول واجب بعد شهاده بل اعظم واجب بعد شهاده ولذلك أجمع الصحابه على كفر تاركه بخلاف الزكاه والصوم وان المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام والإسلام إنما يكون بشهادة الله لا إله إلا الله إذا الذي يطالب بالصلاه إلا إذا دخل فيه في الإسلام ولذلك لا يطالب لا تكون المطالبة انتبه أن الإسلام على مرتبتين ثم إسلام حقيقي وثم اسلام حكمي لا نقول ليس بحقيق بابي التقابل بين النوعين لنفهم الأول اسلام حكمي ذكر العلم أنه يحصل بمجرد قول لا إله إلا الله لأنه بمجرد القول ولو لم يعمل حكمنا عليه بماذا بالإسلام لأن الشرع كما في أحاديث كثيرة جدا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه بالإسلام لمجرد قوله لا إله إلا الله حتى يقول لا إله إلا الله صحيح حتى يقول حتى يشهد ان لا إله إلا الله فرتب على القول حينئذ نرد السؤال أليس قاعدة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي لابد من العمل؟ وهذه قاعده قاعدة صحيحة لابد من العمل ليس عندنا اسلام كلام فقط ولا إيمان كلام لابد أن يعمل ومن ذلك ما يصحح اسلامه كالصلاه ونحية لكن جاء الشرع باعتبار قول لا إله إلا الله ورفع وصف الكفر عنه والحكم له بالدخول في الإسلام ثم إذا ثبت له ذلك الوصف طولب بماذا؟ طولب بالصلاة وما بعدها فإذا امتنع هنا يأتي الأثر في الفرق بين النوعين فإذا امتنع عن الصلاة ما حكمه مرتد يعني من بدل دينه فاقتله كذلك بعض العلم قال لا إنما يدخل في الإسلام بلا إله إلا الله وأن يعمل الأثر حينئذ إذا قال ولم يعمل لا يكون ماذا لا يكون مرتدا وإنما باق على, على أصله يلزم من ذلك ماذا أن ثم قائلا لا إله إلا الله وهو كافر هذا باطل هذا هذا باطل إذن الصواب يقال بأن ثم إسلاما بأن ثم إسلاماً حكميا. يعلق الحكم على مجرد القول ثم نثبت له وصف الإسلام وارتفع وصف الكفر ثم بعد ذلك يطالب بالفرائض كالصلاه وما وما بعده ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا قالوا نعم قال فأعلموا فإنهم أطاعوك لذلك يعني قالوا لا إله إلا الله معناه دخلوا في الإسلام أولى ها ظاهر اللفظ فانهم اطاعوك لذلك علمنا أن العبادات لا تصح إلا بالتوحيد حينئذ فان اطاعوك لذلك يعني وحدوا الله تعالى فاعلمهم إذا فاعلمهم هم مسلمون او هم كفار وهم مسلمون دل ذلك على ان ما ذهب اليه بعض المالكيه أنه لا لا بد من قول لا اله الا الله مع الالتزام قل هذا الشرط ليس ليس بظاهر ينبني عليه أنه لا يقام حد الردة إذا قال لا إله إلا الله وامتنع عن الالتزام هي الذي لا يكون مرتداً وصاب أنه اعتبر ماذا؟ اعتبر مرتدا فمجرد القول علق عليه الشرع ماذا؟ علق عليه الشرع الحكم به بالاسلام ولا حجه هنا لمرج ولا لجهمه قال وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد بعد الإسلام فإذا حصل يعني وجد الإسلام دعي إلى الصلاة وهو مسلم إذن لا يدعى للصلاة إلا إذا اتصف بصفة الإسلام وهذا يدل على أنه بمجرد قول لا إله إلا الله دخل في الإسلام وإلا لم يدعى إليها وإلا يعني إذا لم يحصل الإسلام لم يدعى إليها لم يدعى, إليها لم يدعي إليه إلى الصلاة لأنه كافر والصلاة لا تصح إلا بشرط, إلا بشرط الإسلام وهذا لا يفهم منه أن الكافر ليس مخاطبا به بالصلاه والزكاة والصوم بل الصواب أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولها وفروعها أما الأصول فمحل وفاق وأما الفروع فمحل نزاع وجمهور السلف على أنها كالأصول لا فرق بين الأصول والفروع يعني التوحيد الأصول مراد به عقيدة فهم مخاطبون به بالعقائد كلها من الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالتوحيد والإسلام اخره حينئذ هم مخاطبون به بذلك وأما فروع الشريعة ما يسمى بالعمليات والعلميات العقائد هذه محل النزاع جمهور السلف على أنه مخاطبون به بذلك وإذا خوطبوا فالمراد به حينئذ ماذا؟ إذا قيل أنه مخاطب به بالصلاة هل معنى ذلك أنه يقوم يكبر يدخل مع المسلمين يصلي؟ لا، مراد انه كالمحدث اذا دخل وقت الصلاه وهو على حدث مع يقوم البشر يصلي او انه ياتي بالشرط وهو الطهر هذا كذلك مثله لا فرق بينهما فلا اشكال في تصور المساله كيف يخاطب بالصلاه نقول كما يخاطب من كان محدثا عليه حدث اكبر يحتاج الى غسل ونحوي حينئذ اذا دخل وقت الصلاه قلنا خوطب بالصلاه وجبت عليه الصلاه وجبت أولاه وجبت إذن يقوم مباشرة ويصلي قل لا وإنما يجب عليه أن يأتي بالصلاة وبما يصححها وهنا الكافر إذا دخل وقت الصلاة قل قم صلي ها؟ كيف صلي وهو على كوفي قل لا وجب عليك أن تأتي بالصلاة وبما يصححها إذن لا إشكال في تصور المسألة من, من اصلها قال رحمه الله تعالى فإن الصلاة وإلا لم يدعى إليها يعني لا يقل له صلي فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه أي بدون الإسلام ولا يلزم من ذلك لا يكون الكفار مخاطبين بها يعني بالصلاة وفروع الشريعة لا يلزم إذا كان لا يدعى لا يقال له يا فلان صلي لا يلزم من ذلك ألا يكون مخاطبا به بالصلاة لكن الدعوة تكون باعتبار ماذا باعتبار الأهم فنقدم التوحيد كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اما قلنا في مسأله ليكون اول ما تدعوه من شهاده لا اله الا ما يدعى ماذا لا اله الا الله فهو لم يأتي بها فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه اذا لم يأتي بالتوحيد لا ندعوه الى الصلاه ولا للزكاة ولا ما دون الصلاه والزكاه فاذا كان كذلك لا ندعوه إلا إلى التوحيد ولا ندعوه الى الصلاه ولا يلزم من ذلك من عدم دعوتنا للكافر إلى الصلاه الا تكون الصلاه واجبا وانما نشدد اولا في تحقيقه للشرط وهو الإسلام قال رحمه الله تعالى ولا يلزم من ذلك الا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الاخره يعني ما الفائده اذا قال قائل يجب عليهم من ياتوا بالتوحيد والصلاه واجبه على الكافر والزكاه واجب الى اخره كل ما وجب على المسلم فواجب على على كافر وكل ما حرم على المسلم فهو محرم على على كافر صحيح حديث ما الفائده لو مات هكذا هو على كفره ما الفائده زيادة العذاب يعني الله عز وجل جعل للكفر عذابا معينا وجعل لكل واجب تركه المكلف عذابا معينا حينئذ يزاد على العذاب الذي هو عذاب الكفر عذابا آخر كذلك ففي فائدة أولى فيه فائدة لكن في الدنيا لو اسلم هل يطالب بقضاء الصلوات الاجماع قائم على أنه لا لا يطالب الاسلام يجب ما ما قبله كذلك التوبة إذا لا يطالب في الدنيا بالقضاء وفي الآخرة يزاد عليه فيه في العذاب بما ترك من واجبات أو فعل من محرمات زيادة على عذاب الكفر والشرك ولذلك قال يزاد في عذابه بسببها في الاخره قال جمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها فكل منهي عنه فالكافر يعذب عليه فيه في الآخرة فإذا الزنا يعذب على الزنا وكذلك إذا راب يعذب على على الربة وإذا كذب وإذا اغتاب وإذا نم كل ذلك يعذب عليه المسلم يعذب أو لا يعذب تحت المشيئة إلا إن شاء الله تعالى وقد يعذب على ذلك الكافر كذلك يعذب هل نقول تحت المشيئة؟ إذا يعذب اذن العذاب قائم هنا نجزم به بذلك قال وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون قال السلف لكان اجود لماذا لان وصف العلماء هذا يدخل فيه كثير من اهل الاصول شاعر وغيرهم وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد اجماعا او الصحيح التوحيد مجمع عليه لقوله قالوا لم نك من المصلين يعني زيادة العذاب أو سبب دخول النار كان بسبب ماذا أنهم لم يكونوا من المصلين. لو لم يكن لترك الصلاة آثرا لما صح ذكرهم وكنا نكذب بيوم الدين الذي هو كفر صح صحيح حينئذ لم نكن من المصلين لو لم يكن ترك الصلاة له آثر في دخول النار لما صح أن يذكر فيه الاحتجاج أو بيان سبب دخولهم النار إذن خلاصة أن الكافر لا يدعى إلى الصلاة وإنما يدعى الى إلى التوحيد لأن الصلاة وما دونها من العبادات لا تصح إلا به بالتوحيد هل يلزم من ذلك سؤال إيراد أو الذي أورد هل يلزم من ذلك أن الكافر ليس مخاطبا بالصلاة وما دونها الجواب لا لأن الصحيح المتقرر أن الكفار مخاطبون باصول الشريعة وبفروعها أما أصول الشريعة يعني التوحيد ومحل وفاق وأما فروع الشريعة فمحل خلاف وجمهور السلف على أنهم مخاطبون بذلك. ما الفائدة أنه لو مات على ذلك يعذب على كل واجب تركه وعلى كل منهي عنه فعله زيادة على الكفر والشرك والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى فإنهم أطاعوك لذلك واقاموا الصلاة الشرعية يعني صلوا وفي رواية الفضل بن العلا فإذا صلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء يعني يخبروا بالزكاة فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة ولذلك ثن بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وثلث باعتبار التوحيد فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وقرنها الله بالصلاة في أكثر من ثمانين موضعا من كتابه إذا كرر الله عز وجل الشيء والقارن دل على ماذا؟ على أنه مهم ولا يلزم من ذلك أن لا يكون اصلا إذا ذكره مرة واحدة نقول نحن دائما أن الأصول المتعلقة به أصول معتقد للسنة الجماعة قد تأخذ من نص واحد ولا يشترط تعدد وتكاثر الأدلة ليس بشرط مكاثره وتكاثر وتعدد الأدلة على شيء واحد ليس بشرط في اعتماد أن هذا شيء اصل من أصول الدين لو لم يأتي إلا آية واحدة في الأمر بالتوحيد لدل على أنه أصله وزيادة الآيات وتعدد المواضع هذا يدل على تأكيد تقوية لهذا الأمر فإذا كرر البارز لو على امرا بشيء في القرآن وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم دل على ماذا؟ على زيادة التأكيد بخصوص هذه المأمورات ولا يدل على ماذا؟ أنه لو لم يأتي تكرار لا يكون اصلا. بل الأصل يثبت بآية واحدة وبحديث واحد ولذلك جعل أهل العلم ماذا جعلوا حديث عائشة رضي الله تعالى من عمل عمل ليس عليه أمر جعلوا قاعدة عامة جامعه يدخل تحت ما حصر حديث إنما الاعمال بالنية جعلوا ماذا قاعدة عامة كذلك فكل حديث ثبت به أصل جعل هذا الحديث ماذا أصلا في بابه ولا يلزم ولا يشترط تعدد الأحاديث او الأدلة تبع لذلك لأن بعضهم يقول أنه لابد من ماذا لابد أن يكون فيه معنى التواتر قل لا ليس بلازمه بل لو جاء حديث أحد تبرع أصلا سواء كان في باب العقيدة أو في باب الفروع قال قرنها الله بالصلاة في أكثر من ثمانين موضوع من كتابه منها وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وعن من مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أمرت باقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له، هذا حديث لو صحه لكان تارك الزكاة يعتبر كافر يعني رجح لكنه لا لا يثبت أخرجه الطبران في الكبير عن مسعودي من قوله واسناده ضعيف وإن كان قال في مجمع الزوائد قال رواه الطبران في الكبير ولو اسناد الصحيح لكن لا, لا يصحه قال وحديث أمرته هذا حديث الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا الحديث يدل على أن القتال ليس مرتبا على ترك التوحيد فحسب وإنما كذلك على ترك شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة يعني لو قال قائل تارك الصلاة ليس بكافر عندهم لا يلزم من ذلك أن يقاتل من ترك الصلاة صحيح لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هنا القتال والمقاتلة بأشياء قال أمرت أن أقاتل الناس يعني المشركين، وخص بي اهل الكتاب إذا أعطوا الجزية ولذلك قيل هذا الحديث خص بي بالقرآن حتى يعطوا الجزية تعيدا إذا مخصص بماذا بالقرآن حديث خص بي بالقرآن أمرت أن أقاتل الناس حتى إلى أن يعني ما بعده غاية فلا يكف عن القتال حتى يمتثل هذه المذكورات أولا يشهد ان لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا شهدوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤت الزكاة هل يكف عن القتال جواب لا إذا شهدوا ان لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله قاموا الصلاة لكن لم يؤتوا الزكاة يكف عن القتال الجواب لا هل يلزم من ذلك انهم كفار لا يعني ترك الزكاة والمقاتل عليه لا يلزم منه ماذا لا يلزم منه أن يكون كفارا لا يلزم منه أن يكون كفارا قال رحمه الله تعالى وفيه يعني في الحديث أنها تأخذ من الأغنياء فترد على الفقراء وهو محتمل لفقراء المسلمين تأخذ من الأغنياء يعني الزكاة فترد أي تصرف على الفقراء وهو محتمل لأنه قال ماذا قال فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه صدقه هنا بمعنى الزك تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم إذن جعل مصرفا واحدا ثم محل الأخذ إنما هو من من الأغنياء ثم أضاف الضمير في الموضعين من أغنيائهم أغنياء البلد ذاتها ترد على فقرائهم فقراء البلد ذاتها يعني البلد الذي أعطى الغني والزكاء يصرف في فقير الغني يعني البلد نفسه هذا ظاهر النص ظاهر النص ولذلك قال وفيه أن تأخذ من الأغنياء فترد على الفو وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلده والمحلة منزل القوم والقبيلة والطائفة ماذا أراد أن يشير بهذه يعني هل يجوز إخراج الزكاة عن البلد أو لا محل خلاف بينه بين الفقهاء أشار إلى العموم بقوله وهو محتمل نصنا لفقراء المسلمين يعني ليس لفقراء البلد فإذا كان في اليمن والحديثون في اليمن حينئذ إذا أعطى الغني جاز أن يصرفها للمدينة تذهب الى الجزيرة كذلك جاز اولى قال وهو محتمل لفقراء المسلمين قال وفقراء تلك البلدة يعني تصرف في البلد الذي أعطى الغني فيه لا يجوز إخراجها لا يجوز إخراجها وهم وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد كما هو مذهب مالك واحمد يعني لو لم يعط إلا الفقراء فقط وقد قال بعض العلم من الفقهاء أنه بد أن يوزع على الأصناف الثمانية فيعطي الفقير جزءا من الزكاة وإلى اخره ولو كان مئة ريال الزكاة ووجب أن يوزع على هؤلاء الأصناف الثمانية والجواب أنه لا لا يشترط بل لو اعطاها لصنف واحد جاز بل دلت السنه على جواز دفعها الى شخص واحد وانما خص الفقراء لانهم اكثر من تدفع إليهم يعني لم يذكر بقيه السبعه اليس كذلك انما الصدقات للفقراء الى اخرهم ثمانية اصناف هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم صنفا واحدا هل هذا يعتبر ناسخا ها نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الا ترد على فقرائهم وهذا مقام بيان فلا يجوز تاخير البيان عن ولكن الايه ماذا نصنع بها قال لا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذكر صنفا واحدا فدل ذلك على انه يجوز ان تعطى لصنف واحد او انه اكتفى لكثره الحاجة ولان حقهم اكدوا من بقيه الاصناف الثمانيه وفيه صناف الثمانيه واذا قيل الفقراء ويدخل فيه المساكين باعتبار ان الفقير والمسكين اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا حينئذ ذكر ماذا ذكر صنفين ذكر رسمين على كل مسائل هذه محل في محلها كتب الفقه وفيه ان الامام بنفسه او نائبه هو الذي يتولى قبضها من الذي ياخذ الزكاه الامام او نائبه ليوزعها المسلمين لا ليياكلها واضح ولذلك قال فاعلمهم ان الله افترض عليه صدقه تؤخذ من الاخر الامام او من ينيبه الامام هو الذي يتولى قفضها ومن امتنع منها أخذت منه قهرا وفيه أنه لا يجوز الدفع إلى غني لأنه قال إلى فقراء ولا إلى كافر إلا ما جاء استثناء من المؤلفة قلوبهم وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وكذلك المجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث قال تؤخذ من أغنيائهم عم المكلف غير المكلة فالمجنون على الصحيح وقول الجمهور تؤخذ من ماله الزكاة وكذلك الصبي ولو لم يكن مكلفا قال رحمه الله تعالى في قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي أدوا الزكاة المشروع فاقبل منهم وفي رواية الفضل فإذا أقروا بذلك فخذ منهم فإياك وكرائم أموالهم فإياك هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير هنا عند الأصليين يحمل على على التحريم فإياك وكرائم مفعول به أموالهم في أخذ الزكاة بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة خيار المال وأنفسه وأكثر ثمنا وفي المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقه باعتباره من غزارة لبن وجمال صوره أو كثرة لحم وصوف ونحو ذلك وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال لأنه قال إياك وكان محمولا على ماذا على التحريم إياك وكرائم أمواله إياكم الغلو والغلو محرم دل عليه ماذا لفظ اياك وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال ويحرم على صاحبه صاحب المال أي صاحب ليس صاحب العامل صاحب المال ويحرم على صاحبه اخراج شراره يعني الخطاب هنا إلى صنفين الذي يأخذ العامل الذي يكون من جهة الإمام يحرم عليه أن ياخذ الكرائم الانفس الكمال ويحرم على صاحب المال ان يخرج ماذا الشرار الدنيء بل الوسط يعني بل يخرج الوسط لان ذلك سبب لاخراجها بطيب نفس ونية صحيحة فان طابت نفسه بالكريمه جاز اما اجباره وقهره هذا لا لا يجوز قال واتقي دعوه المظلوم اي اجعل وترك الظلم وقاية بينك وبين الله تقي دعوه المظلوم يعني لئلا يدعو عليك متى هذا اذا ظلمته اذن ما الذي يدفع الظلم العدل فامره النبي صلى الله عليه وسلم باقامه العدل ومجانبه الظلم لانه يخشى عليه من دعوه المظلوم اجعل العدل وترك الظلم وقايه بينك وبين الله تقيك دعوه المظلوم اي اجعل بينك وبينها وقايه بالعدل وترك الظلم وهذان الامران يقيان من رزق هذين الأمرين من جميع الشرور دنيا و... وأخرى قال والمتقي من, تق... من اتقى الله في عملهم ففعل كما أمر خالصا لله يعني أتبي المأمور به امتثالا وترك المنهي عنه امتثالا وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم ما الدليل؟ أنواع الظلم كلها محرمة من أين اخذ هذا؟ اين العموم المظلوم حسن المظلوم هذا اسم مفعول واسم المفعول دخلت عليه الافاده العموم ال الداخل على اسم الفاعل اسم المفعول موصوله وصفه صريحه صيله ال صفة صريحه صيله ال اذن ال التي دخلت على اسم الفاعل الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هل أل هذه تفيد ماذا تفيد العموم ومن كذلك تفيد العموم إذن الكافرون جمع كافر فدخلت عليه ال حينئذ أفادت العموم كافرون أي الذين كفروا أي الذين كفروا هذا وجه كونه عم كذلك اسم المفعول كقول هنا اتقي دعوة المظلوم أي كل مظلوم كل مظلوم ثم اشتق وصف المظلوم من الظلم ولم يقيدهم دل على عموم من وجه من أجل آخر. قال وفيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم فيجب على كل عامل وغيره أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه فالظلم يكون بالفعل ويكون كذلك بالترك قال رحمه الله تعالى ليس بينها وبين الله حجاب لما قال له اتقي دعوة المظلوم أمره بالتقوى وعلل الحكم الشرعي ومعلوم أن فعنه عند اهل الأصول تدل على ما على التعليم إذا جاءت بعد أمر أو نهي دلت على تعليه الذي قد تزيد على ذلك الأمر رأي لكن المراد هنا في ماذا الأحكام التي تتعلق بالأوامر والنواهي إذا جاء افعل لأن فعنه حينذاك يقول فعنه هذه تدل على التعليم لأنه قال كأنه في قوة قوله لأنه اتقي دعوة المظلوم لأنه إذن اتقي وترك لئلا يقع ما يكون بعد إن إذن إن بعد الأمل والنهي تفيد العلية فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنه ضمير هنا سمى ماذا ضمير الشان حسن ضمير الشان وقول ليس بينها وبين الله حجاب حجاب بالرفع وبالنصب بالرفع، الرفع أو النص، وما أو رفعها، ما قال حجابا، الرفع، فقيل <تصفيق> جرس اسم ليس، حسنت، ليس حجاب بينها، بين الدعوة من الضمير عود إلى الدعوه الدعوة، جملة مفسرة لضمير الشأني، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، لا تحجب فهي مقبولة، قال هنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي فإن دعوة المظلوم، لو قال يعني، لكان اجود لأن أي تفسيرية إنما تكون للمفردات، لا تكون للجمل، إنما تفسر الجمل بماذا؟ بالعناية، سواء كان أعني، يعني، يقصد إلى اخره أي فإن دعوة المظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل، وفيه مشروعية بعث الإمام العمال لجبايه يعني اخذ الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته يعني هذا واجب من واجباته للامر أن يبعث من يأخذ الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويامر بتقوى الله وينهاهم عن الظلم ويعلمهم كذلك ويعلمهم سوء عاقبته ولم يذكر في الحديث الصوم والحج الصوم والحج وفيه كذلك قبول خبر الواحد هذا أهم ما ما يذكر أن البدع من المعتزلة والشاعرة عندهم العقائد لا تبنى على أخبار الأحاد وهذا الحديث بعث معاذا واحدا وان قيل بعث معه أبا موسى الأشعري أبا موسى الأشعري هم اثنان لا يخرج عن كونه أحاد فهو أحاد ليس متواتر ومع ذلك بعث الى اهل الكتاب وامر بالمجادلة والمناظرة وقال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله توحيد أم لا عقائد ومع ذلك امره معاذا وابو موسى إذن فيه قبول قبر الأحاد فيما يتعلق به بالعقائد واما البدعة وهذا لا يعتبرون أصلاً لا المتواتن ولا الاحاد لكن هكذا يحتجون من أجل زلزلة القواعد والوصول فإنهم لا يعتبرون لا كتاباً ولا سنه إذا في الحديث قبول قبر الواحد العدل أوجوب العمل به مطلقاً لا فرق بين عقائد وبين فروع قال ولم يذكر في هذا الحديث الصوم والحج لم يذكر الصوم والحج قال الشيخ موتيمي رحمه الله تعالى أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصره يعني اختصر الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدعوهم إلى ماذا إلى صوم الحج لكن بعض الرواة اختصر فلم يذكر وليس كذلك يعني هذا التعليل وهذا الجواب ليس كذلك فإن هذا طعن في الرواتي هكذا قال ترك المصنف لأن هذا طعن في الرواتي لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد إنما يقع في في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره وهنا لم يذكر اصلا لا في روايه هنا ولا هنا مطلقا لم يذكر لا الصوم ولا, ولا الحج وكيف يقال بانه اختصر لو ذكر في بعض الروايات وترك البعض قيل ماذا اختصار في الحديث الواحد اما انه لا يذكر مطلقا فلا يجاب بذلك قال مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان مزج بينهما المحشي هنا قال ولكن ولكن ذلك بحسب نزول الفرائض حسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله الشهادتان هكذا الشهادتان عندكم ها صحيح أو لا هيا نحات عجل وأول ما فرض الله الشهادتان او الشهادتين ها ناخذ اجازه ها عجل مفعول به ها يجوز الوجهان او لا خبر ماذا اول طيب جميل اول هذا مبتدع قاعده كما ذكر ابن هشام في المغني وغيره اذا اعربت تعرب مبتدا قل اول هذا مبتدا لا تنظر في الشهادتين الشهادتان كذلك تبدا بماذا اول الجمله فاول هذا مبتدا اذا اعربت مبتدا انت تبحث عن ماذا عن الخبر لا بد يقول اذا جاء حرف عطف لا تتعداه لان الخبر والمبتدا لا يوصل بينهما بحرف عاطف فابحث عن عما قبله هنا قلنا اول مبتدا حينئذ ياتي التعليل لما بعد أول ما اي الذي هذا مضاف إليه فرض الله ها فرض الله ما اسم موصول فرض الله هذا صله الموصول أين العائد يا عائد أين العائد أين الضمير محذوف إذن التقدير أول ما فرضه الله فرضه هذا الضمير يعود الى, الى الى ما وما هنا تتعلق بماذا او تفسر به بعباده او فريضه او نحو ذلك أول ما فرضه الله إذا الشهادتين أو الشهادتان شهادتان صار ماذا صار خبرا على المبتدا اول مبتدا خبره ماذا الشهادتان تبين هذا مما يلتبس وأول ما فرض الله الشهادتان ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ولهذا لم يذكر جوب الحج في عامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة أو جواب الثاني أنه يذكر في كل مقام ما يناسبهم في كل مقام ما يناسبهم وهذا الأول فيه, فيه علّ لأن معاذا إنما بعث النبي, النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقته ولذلك جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليه كالصلاة والزكاة كالصلاة والزكاة هذا يدل على ماذا سباط السابق أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فدل ذلك على أن ذلك الصلاة يقاتل ولو قال بأنه ماذا ها بأنه ليس بكافر حتى على قول كفر دون كفر في الصلاة نقول أيضا يقاتل حتى في تحكيم شريعة الله لو قال كفر دون كفر لابد من القتال هذا الأصل هذا الأصل لأنه داخل في مفهوم لا إله إلا الحكم بما أنزل الله داخل في التوحيد في توحيد العبادة وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات هو جزء من من التوحيد لا يتجزع قال انما. فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها الصلاة والزكاة وتارة يذكر الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم فاما ان يكون قبل فرض الحج واما ان يكون المخاطب بذلك لا حج عنه يعني اما يكون قبل فرض الحج اذا لم يذكر الحج او ان المخاطب ماذا لم يجب عليه الحج ليس من اهل التكليف واما الصلاه والزكاه فلهما شان ليس كلسائر الفرائض ولهذا ذكر تعالى في كتاب القتال عليهما لانهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم قال الرحمن تعالى بخلاف الصوم فانه أمر باطن من حيث نعم فانه امر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابه ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد يعني ها وصل من الجنابه يجب على العبد وأنت تصلي خلف من تصلي ويغتسل من الجنام ما الذي ادراك انه اغتسل هذا يدين يعني يجعل ماذا دينا بينه وبين الله عز وجل كذلك الوضوء تصلي خلف من, من يصلي وفي ظنك أنه توضى ويحتمل انه نسي ويحتمل انه ماذا انه لا يحسن الوضوء ويحتمل إلى اخره لكن يدين الصوم كذلك يجلس معك ولا تدري انه ماذا انه من اهلي الصوم بعين من الصائمين قالوا لما بعث معاذ اليمن لم في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطل ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا, إلا مر هذا تعليل منه رحمه الله تعالى ولكن الخلاصة أن ما تم الشرع به وعليه فهو الذي يكون معتمدا فمن دعا بعد ذلك إنما يدعو إلى الأركان الخمسة بعد بعد التوحيد ثم قال رحمه الله تعالى وله معن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبا عن سهل بن سعد ابن مالك بن خالد ابن ثعلبة الخزرجي الأنصاري كن يتب العباس صحابي شهير وابوه صحابي أيضا ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشر يعني عاما وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة ثمان وثمانين وقيل احد وتسعين وقد جاوز المئة روى عنه ابن عباس وأبو هريرة وابن المسيب والزهري وغيرهم ولهما أيدي البخاري ومسلم رحمه الله تعالى أن سهل من سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا أطينا هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات قسم المقدر والله لا أطينا لم هذه جواب القسم وهي المؤكد الثاني والثالث النون لاعطينا إذا والله لاعطينا اذا اللام هذه موطئه القسم وقسم مقدر والنون هذه النون الثقيلة نون التوكيد الثقيلة وهي من المؤكد لاعطينا الرايه اي العلم غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الجملة الأولى موطئه للجملة الثانية والجملة الأولى هذه رجلا يحب الله ورسوله هذا كل مؤمن يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله وكذلك الله تعالى يحب كل مؤمن وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما الميزه هنا في التعيين في الإخبار بالباطل والظاهر الراية قال هنا العلم سمي راية لأنه يرى، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه واللواء قيل هو الراية قيل هو الراية وقيل ما لوي أعلاه أو كلهم والفرق بينهما أن الرايه مفلولة لا تطوى، لا تلف، واللوا يطوى إما اعلاه أو كله. والمقصود منهما الدلالة، ولهذا سمي علما. قال الشارح: أي قال يوم حصاري خيبر سنة سبعين. وفي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع قال رضي الله تعالى عنه قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان ارمد يعني به رمت، مرض في العين. وقال انا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال صلى الله عليه وسلم لا الرايه الراية أو قال لا الرايه ذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه يعني ما كانوا يتوقعون أن يأتي فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية فبتح الله عليه وفي رواية بريدة عند أحمد في المسند إني دافع اللواء إلى رجل نحبه الله ورسوله وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية واللواء يعني فيها خلاف، قال للراية غير اللواء منهما مترادفان فيهما خلاف قيلهما بمعنى واحد وقيل بينهما فرق كما ذكرنا قال في النهاية اللواء الراية اللواء يعني فسر بماذا لا يمسكها إلا صاحب الجيش الا صاحب الجيش وقيل اللواء علم الجيش وهو دون الرايه لانه شقه ثوب تلوى وتشد على عود الرمح قال صاحب المطالع وغيره اللواء رايه لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الناس والناس له تبع قال والراية وقال قال الجوهري والراية العلم وقيل الرايه اللواء فعلى الثاني هما مترادفان قال رحمه الله تعالى لكن روى احمد يعني كأنه أراد ان يقضح في ترادف لان قوله به بالترادف يدل على يدل على يدل حديث اخر على ماذا على أنهما متغايران لكن هذا حرف الصدراك لما قال بالترادف بين الرايات واللواء عند بعض اللغة اللغه لكن روى احمد والترمذي وقال حسن غريم وكذلك ابن ماجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت رايته رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء يعني لونها أسود ولواؤه أبيض هذا يدل على ماذا؟ على التفرقة بينهما وجاء عن جابر أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض والصحابة بن حبان والحاكم إذن إذا ثبت الفرق من دل على أن بينهما فرقا فيه في الحقيقة وعن ابي هريره رضي الله عنه مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا رواه ابن عدي في الكامل فيه في, في الاوسط كما في مجمع الزوائد وقال فيه حيان ابن عبيد الله وبقية رجاله رجال الصحيح قال ابن حجر في ترجمة حيان ابن عبيد الله قال وقال ابن حزم مجهول فلم, فلم يصب والراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر كر الرجوع الفر الذهاب جمعها رايات وكذا لواء الجيش عالمه وهو دون الرايه سمي لواء لأنه يلوى لكبره فلا ينشر إلا عند الحاجة والغد اليوم التالي ليومك على أثره والمحبه مواطعة القلب على ما يرضى الرب مواطعة القلب على ما يرضاه الرب هكذا ما يرضى الرب واصلها الميل إلى ما يوافق المحب وفيه فضيلة علي رضي الله عنه لكن لا تفسر كذلك في محبة الباري جل وعلا إنما يقال اصل محبة معلوم هذا معناها في اللغة لكن ليست هي التي تضاف إلى, إلى الباري جل وعلا وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبته لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوص يعني التخصيص هو الذي دل على ماذا على الأفضلية ثم وجه التخصيص أنه أخبر عن باطن أخبر عن عن باطن الا الظاهر أن كل مؤمن يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والعكس كذلك قال الشيخ تيميه رحمه تعالى هذا أصح حديث روية لعلي من الفضائل وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب. الذين لا يتولونه او يكفرونه او يفسقونه كالخوارج قال لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضه الذين يجعلون النصوص الداله على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم كل ما جاء من نص يدل على أفضلية ابي بكر قال هذا قبل قبل الردة لكن الله عز وجل سيموت على على التوحيد على الإسلام وسيدخل الجنه إذا كيف يقال بانه قبل قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله, تعالى ورس فإن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا وكذلك يعني إذا مدح الصحابة وأثنى عليه بثناء مطلق غير مقيد دل ذلك على ماذا؟ على أنهم يموتون على هذا الثناء وهذا يقتضي الإيمان وأنهم مين؟ من أهل الجنة ولذلك مر معنا سابقا ان بعض أهل العلم يرون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحكم لأحد بعينه أنه من من أهل الجنة إلا بنص ما جاء فيه النص وهو منصوص عليه ولكن ذهب بعضهم إلى غير ذلك ابن حزم وغيره وهو الصواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جهة الإجمال والتعيين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دل ذلك على أن كل صحابي يتعلق به الحكم الشرعي بعينه وإذا رضي الله تعالى عن عبد حينئذ مأواه الجنة ولذلك القاعدة أن, اللفظ أن الحكم الشرعي بل الحكم مطلقا حتى في لسان العرب وكذلك في العقليات أن الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع كل فرض فرض على حدة قد أفلح المؤمنون الحكم هنا ماذا إثبات الفلاح رتبوا على ماذا على لفظ عام المؤمنون كل مؤمن مؤمنون جمع مؤمن دخلت عليه فهو صيغه عموم إذن الفلاح يتبع كل مؤمن على حدة فزيد مؤمن إذا ثبت إيمانه ثبت له الفلاح بقدره وكذلك ما يتعلق بسائل أفراط إذا الحكم المرتب على لفظ عام يتبع كل فرض فرض بذاته مدلوله كلية قد حكم عليه في التركيب من تكلم قال رحمه الله تعالى هنا، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به أو يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارد وفيه إثبات صفة المحبه لله خلافاً للجهمية خلافاً للجهمية الجهمية الأصل الأشاعر يأولون محرفون لماذا ذكر الجهمية هذا كالجنس العام معطلاً هذا جنس الجهمية هذا هذا جنس إذا الجهمية أعم من من المرجع. ولذلك نحن دائما نريد أن نقول ماذا الجهمية لكن لألا يحتاج بأنه لا هو أخبر عن الجهمية نحن لا نريد أن نقول الجهمية والمرجع عطف خاص على عام عطف الخاص على العام. قال رحمه الله تعالى رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله يعني خيبرا على يديه وفي ذلك بشارة بالنصر أخبرهم صلى الله عليه وسلم على وجه البشارة بحصول الفتح وكان قد اشتد عليهم الحصار فهو علم من علام النبوة خبر عن غيب لإخباره عنه قبل وقوعه في وقت مخصوص فوقع طبق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فبات الناس يدوكون أي يخوضون بات الناس الناس هذا اسم بات بات هذه أخته كان يعني ترفع المبتدع على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها إذا يدوكون هذا خبر بات بات الناس يدوكون أي بعض الناس او الذين كانوا موجودين عندئذ من اطلاق العام واراده الخاص فبات الناس يدوكون اي يخوضون ليلتهم ايهم يعطاها بنصب ليله يدوكون ليلتهم يعني ظرف في ليلتهم ظرفا أم لا تبروا ظرفا ظرفا ليلتهم بنصب ليله ورفع أي على البناء لاضافتها وحذف صدر صله اي كما واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمين حذف ايهم يعطاها ايهم هو يعطاها ايهم هو هو هذا صدر الصله يعني الجمله يعطاها يعطاها الجمله هنا خبر مبتدع محذوف ايهم يعطاها ايهم هو يعطاها إذن ورفع أي على البناء لاضافتها الى الضمير ايهم وحذف صدر صله جمله الصله ما هو صدر الصلة المبتدى أيهم هو يعطاها أي سهر تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون ويتناظرون في من سيعطاها قال المصنف يدوكون أي يخوضون يعني في من يدفعها إليه وفيه يقال ذاك القوم يدوكون إذا وقعوا في اختلاط والطراب ودوران وخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه وفيه حرص الصحابة على الخير كل واحد يريد ماذا أن يكون اهلا لهذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم ماذا مسابقة إلى خيرات وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمه في طلبه قال فلما أصبح غدوا أي ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله يعني ينال محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفتح هذه البلدة على يديه ففيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل لأن الجهاد هذا من الأسباب صحانم لا الجهاد من الأسباب فتح البلاد بالجهاد هذا من الأسباب والأخذ بالأسباب مطلقا سواء كانت اسبابا واجبة أو مستحبة واجبة ومستحبة كيف هذا كيف تكون واجب ومستحبة كدخول الجنة له سبب ام لا له سبب هل ينال بغير التوحيد والعبادة الجواب له والتوحيد والعبادة دائران بين الواجب والمستحب إذا الأخذ بالأسباب قد يكون السبب مشروعا واجبا أو مستحبا وقد يكون ماذا يكون مباحا مباحا في امور الدنيوية وهذا هل ينافي التوكل الجواب لا قال وتفتح هذه البلدة على يديه ففيه أن فعل الأسباب المباحة أو, الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل وفي رواية لمسلم عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ نكون أميرا من اجل ماذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الخبر يفتح الله على يديه رغبة فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قيل فإن قيل إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه فلم تمنه بعض الصحابة أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تيمية بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة لأن في تزكيه كون الشخص يدعي أنه محب لله تعالى هل يرتاب في هذه الدعوة أم لا يقع في نفس الشيء أم لا يقع بل لو زكى لو أخبر أنه يحب الله تعالى على وجه كمال لكان كانت للنفس لكن إذا جاءت من جهة الوحي صار ماذا صار إخبارا عن الباطن والظاهر إذا فيه تأكيد لإثبات محبة البار جل وعلا للعبد لا سيما فيما يتعلق بكون البار جل وعلا يحبهم قال إذا كان هذا ليس من خصائص علي فلم يتمنه بعض الصحابه اجاب شيخ الاسلام بانه اذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهاده او دعا له بدعاء احب كثير من الناس ان يكون لهم مثل تلك الشهاده ومثل ذلك الدعاء وان كان يشهد ويدعو لخلق كثير كشهاده بالجنه لثابت بن قيس عبد الله بن سلام واخرين ولكن تعيينه الشخصا من أعظم فضائله يعني كونه خاص عليا وأخبر بالخبرين من الجهتين محبته هو لله فهي صادقة تزكية له وكون البال جل وحلا يحبه فانتقل من الظن إلى إلى القطع انتقل من الظن إلى إلقاء هذه فضيلة ولا شك إذا قال المصنف وفيه فضيلة علي يعني لشهادتي له على التعيين على الوجه وإلا العموم ثابت للجميع قال فلما اصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه الزهراء الخليفه الرابع من اسبق السابقين ومن اهل بدر وبيعه الرضوان واحد العشره المشهود لهم بالجنه ومناقيبهم كثيره قتله ابن ملجم ملجم على وزن مفعل قال النووي بضم الميم وإسكان اللام وفتح الجيم قيل ملجم الصام ملجم في تهذيب الأسماء واللغات قتله ابن ملجم في رمضان سنة أربعين وفيه سؤال الإمام عن رعية وتفقد أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير فقيل هو يشتكي عينيه, يشتكي عينيه أي من الرمد كما تقدم وفي صحيح مسلم في حديث سعد بن أبي وقاص فأتي به أرمد وفيه عن سلمة فأرسلني إلى علي. فجئت به اقوده ارمد فبصق في عينيه فبرئ فبرئ فبرئ فارسل إليه من ياتيه به قال الشارح وفي في نسخه صحيحه بخط المصنف فارسل إليه مبني للفاعل فارسل فأرسل اليه فارسل إليه, فأرسل إليه, فأرسل إليه, فأرسل إليه يعني كلها روايات سواء كان بالجمع أو كان مبنيا للمعلوم او مبنيا المجهول يعني لما لم يسمى فاعله فارسل اليه مبني للفاعل أو ضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه لما لم يسمى فاعله أرسله إليه ولمسلم من طريق ياس بن سلام عن أبيه قال فأرسلني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتعكّد أن الذي أرسل ماذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به يقاد فبصق في عينيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الصاد أي بزق بصق أي بزق من باب نصر ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم ثم نفخ هذه أربعة أحوال بينها فرق قال في اللسان البزق والبصق لغتان في البزاق لغتان في البزاق والبصاق بزق يبزق بزقا قال هنا ودعى له فبرئ فبرئ بفتح الراء والهمزه برى اي عوفيا في الحال عافيه كاملة كان لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر ضعف ضعف جزء في الوجهات وذلك بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ودعا له فسجب له ولطبرنيا علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم الي الرايه وفيه علم علام النبوة وفيه دليل على الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله قال كان لم يكن به وجع وأعطاه الراية اي أي دفعه دفعها إليه مع ما به من وجع العين ولم يسعى في طلبها يعني علي رضي الله تعالى عنه قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى هكذا الذي في الأصل عمن عم عم من سعى قال المصنف يعني في المسائل فيه الإيمان بالقدر لماذا؟ لأن الذي سعى وأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختاره ما حصلت له والذي لم يسعى ها حصلت له ما الذي منع من سعى وأعطى من لم يسعى القدر ما قدره الله عز وجل في ذلك قال لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى يعني الأخذ بالأسباب هو الاصل وقد يأتي ما يترتب على الأسباب من المسببات دون بدل سببه ولذلك قد يخرج المرء يبحث عن رزقه ولا يعطى شيئا وقد يبقى في بيته وياتيه الرزق ولا إلى بيته ممكن أو لا يبقى في بيته فيموت له غني قريب فيرث جاء الارث إليه في بيته وقد يسعى ويخرج ويحرث ولا يحصله شيئا البته قال وأعطاه الرايه وقال أنفذ على لسنك حتى تنزل بساحته من اخر كلام صلى الله عليه وسلم ويأتي بقيه الحديث والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين